بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإف كَأُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى وقالوا هذا افكم مبين مقتطفات لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عندكم هم مقتطفات من ليالي الكبير ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم, لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم من سورة الحج ومن سورة المؤمنون ومن سورة النور ومن سورة الشعراء بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم من صلاة التراويح والقيام لعام 1431 للهجرة ومن المسجد الكبير بدولة الكويت والآن نترككم خاشعين مع التلاوة